بسم الله الرحمن الرحيم حتى المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون اليقين الجحيم ثم عين اليقين ثم